فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه بتيء الفتنه، بتيء الفتنه وبتيء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله.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 ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود النار كداب باني فرعون والذين من قبلهم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 زيل للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقتطرة والقناطير المقتترة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا.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 وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذيل من تشاء بيدك القير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل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 تَوَدُّ تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيده وَحَصُورًا ونبيا من الصالحين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 ذلك من أنباء الغيب نوحه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل ماضيما وما كنت لديهم وما كنت لديهم إذ يختصمون.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 قالت رب أن لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالك ذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كون فيكون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 يا أهل الكتاب لما تحجون في إبراهيم وما وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ تعقلون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 والله ولي المؤمنين ود مِنْ من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أَهْلَ الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالوا قائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وَكَفَرُوا وَكَفَرُوا أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل ان الهدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أَيُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن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 لا يأمركون بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاقا نبيا لما أتيتكم من كتابه وحكمه لما أتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا بِهِ به ولا تنصرنه. قال أقرتم وأخذتم على ذلك اصري. قالوا قَالَ قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.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 والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله ان عليهم لعنه الله والملائكة والناس اجمعين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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضالون إن الذين كفروا وما تواهم كفروا فليقبل من أحدهم فليقبل من أحدهم من الأرض ذهبوا ولو افترد به أولئك لهم عذاب أليم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 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وَضَعَ الْنَّاسَ لَالَّذِي بِبَكَتَ مُبَارَكٌ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَةٌ بَيْنَهُمْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا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 فأصبحت بنعمته إخوانا وكنتم على شفاه حفرة مِنَ النار وكنتم على شفاه حفرة من النار فأنقذكم منها.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 فأما الذين سودت وجوههم أكفّرتم بعد إيمانكم فذوقوا فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله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 وَإِذْ يُقَاتِلُونَكُمْ وَيَلُوقُكُمْ الْأَدْبَارُ مَا لَا يُنْصَرُونَ مُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقْفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ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 ليسوا سواه من أهل الكتاب أمم قائمات يثلون آيات الله يثلون الليل وهم يسجدون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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت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 وَالَّذُ ماعَنِتُّمْ قَد بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَد بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَا انتم اولائ تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا قالوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم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 هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بُشْرَانَكُمْ لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم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 ولمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقدر أيتموه فقدر أيتموه وأنتم تنفرون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 ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم, وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون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 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أَمَنَةً نعاسا نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزاة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 بل الأحياء عند ربهم يبزقون فريحين بما أتاهم الله فريحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون.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 إِنَّ نَاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخَشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءُ وَاتَّبَعُوا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 وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن, ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أَجْرٌ عظيم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 سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء بغير حقيق ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد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 لا تبلعون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا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 من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما, وما أنزل إليهم قاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون